وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ أُرِيدُ طَاعَةَ اللَّهِ وَأَطِيعُ الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ ما فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ فَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَإِنْ تَضِيعُوهُ تَضِلُّوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ وَمَا عَلَى الْكُفَّارِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا منكم صَالِحَاتِ لَا يَسْتَخْلِفَنَّهُمْ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ يَتَخْلَفَنَّهُمْ لَا يَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَا يُمَكِّنَنَّ لهم لا يطغين لهم في الارض كما خلق الذي لمن قدهم ولا يمسنا لهم ولا يمكنن لهم, لهم دينهم الذي ارتضوا لهم ولا من بعد خوفهم ان ولا يمسكنا لهم ذي له الذي استغفر لهم ولنفذلنهم من بعد حنفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون ومن كفر وَلا تَآتُ الزَّكَةَ وَأَطيع الرَّسُولَ لعلَّكُم تُرحَمون وَق وَلا تاتُ الزَّكةَ وَقعُ وَسول لعَكُ تُحَم لا تَحسَبًا الذيينَكَكَهُ مجزينَ في الأرض لا تحسَبًاَّين كفرو معجزينا في قبر وماواهم نار وماواهم نار وربئس المصير وربئس المصير يا ايها الذين امنوا ليستاذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم يا أيها الذين آمنوا ليكت منكم الذين ملقت ايمانكم والذين لم يبلغوا الحلم والذين لم يبلغوا الحلم منكم سلاس مرات والذين لك يذلو الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة وَوحينَ تَضَعونََ فيِيهابَكُم مَِ اللهَّ غَت وَمِنْ بَدِ صَلَاتِ الععيشَاء وَشيينَ تَضَعَُثِي هذاَكُمْ مِنَظَّهِي غات لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَرَاء عَلَيْهِمْ جَنَاحٌ بَعْدَهُنَّ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جَنَاحٌ بَعْدَهُنَّ فَوَاكُونُوا عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ فَوَاكُونُوا عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ فَذَلِكَ يُبَيِّنُ الله لَكُمُ الْآيَاتِ فَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَاللهُ عليم حكيم